أصدقائي صديقاتي والآن لابد أن نلقي الضوء أيضا على دور المعلم في غرس ما نريده في هذه الأجيال ويساعدني أن ألتقي مع سعدة الأستاذ أحمد باهامل من مدارس الرياض النموذجية في جدة حيث يعتبر معلما متميزا فهو معلم تسمى وظيفته معلم قاعة البراعم المفكرة حصل الأستاذ أحمد على جائزة التربية والتعليم للمعلم المتميز على مستوى جدة لعامين متتاليين فهو معلم قدوة ونموذج للمعلمين وأيضا هو عضو مجلس استشاري في تعليم جدة أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في برنامج قضايا للمناقشة أهلا وسهلا حياكم الله أستاذ أحمد نريد أن نعرف يعني لأول مرة نسمع القاعة المفكرة معنى ذلك بأن التعليم الآن أو إيصال المناهج أو إيصال المواد وإيصال ما نريد في قاعات التعليم تختلف عن الماضي فما هو دورك في هذه القاعة أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم فكرة قاعة البرعب المفكرة نشأت عن طريق بعض الزملاء حاولوا أنهم فكرة قاعدة البرع المفكرة تعتمد على الأنشطة التعلمية والبرامج التي نقدمها لبنان الطلاب مجموعة من البرامج والمسابقات هي التي تساعد في تهيئة الطالب وتحفيز ورغبةه للعلم والمعرفة اليوم حلقتنا كما تعلم أستاذ أحمد بهامل عن المحافظة على البيئة غرس القيم والمبادئ في هذه البراعم في هذه الأجيال للسلوك الصحيح في المحافظة على البيئة والابتعاد عن السلوكيات السيئة فما هو دوركم في هذا المجال؟ في قاعة البراعم المفكرة نطبق مشروع مدرستي مسؤوليتي وهذا المشروع برعاية صاحب السمون الملكي وزير التربع والتعليم وتم تدشينه بالعام الماضي في مدرس الرياض بحضور سعادة مدير عام التربية التعليم السعادة عبدالله الثخفي هذا البرنامج يطبقه في القاعة لكل طالب مهام يقوم بها في تنظيف الفصل والمكان الذي يجلس فيه فطالب ينظف بالمقرسة والطالب الآخر الطاولة يتعاون جميعا بحيث يكون هذا الفصل مثل غرفة المنفي في المنزل وهنئكم على هذه الفكرة لأن المدرسة مسؤولية هذه مهمة جدا كما يعني هنا يتعلم أيضا السلوكيات التي يجب أن يتبعها داخل بيته أنتم تغرسون فيه فعلا يمكن ما عجزت عنه الأسرة والله بالتاكيد في هذا العام إن شاء الله عز وجل عندي برنامج أطبق مع طلابي اللي هو غذائي في صحتي وهذا المشروع قمت بشراء علبة او حافظة للطعام مقسمة ثلاثة اقسام قسم يضع فيه الطالب الحليب مع سندويش القسم الآخر ثلاث حبات تمر مع نوع من الفاكهة القسم الثالث يضع فيه نوع من الخضار بكميات قليلة على حسب سن الطالب وقدمت هذه من اليوم يوم والحمد لله كانت رائعة جدا والأسر استفادت منها استفادة كبيرة إذن أستاذ أحمد أعتقد أنك ستأخذ أيضا على هذه الحافظة جائزة تميز لأن ليس فقط الأسرة التي تعاني المجتمع كله يعاني من البدانة من عدم التوازن في الغذاء من مرض السكر كله نتيجة الوجبات الخاطئة وخاصة الإهمال في وجبة الإفتار المعلم هو أب والأب الذي حافظ على صحة ابنه يسعى دائماً لجودة طعام الابن فنحن في هذا الفصل نحاول بإذن الله عز وجل أن يكون الابن يحمل صحة طيبة تساعده على نموه صراحةً أستاذ أحمد ما أعجبني هو أنه فعلاً مدارسكم اسم على مسمى المدارس النموذجية مدارس الرياض النموذجية نظافة المدرسة، نظافة الفصول، نظافة الكتب نظافة الطالب هل هذه فعلا تحرصون عليها مئة في المئة من خلال الإعلام المدرسي؟ بالتأكيد نظافة الفصول والقاعات والكتب ودورات المياه نشرف عليها بنفسنا يعني قبل بداية الدراسة الأسبوع التمهيد لنا نحضر يوميا حتى في فترة مسائية نشرف على نظافة الفصول بل بعض المعلمين يزاهم الله خيرا بتنظيف الفصول بنفسهم يخوهم تنظيفهم وكذلك تجهيز الكتب وتجهيز الطاولات والكراسي الأوراق المنادي الجهازة للطالب كل شيء يكون جاهز للطالب بالإضافة للنظاف الدورات المياه نحرص يعني حرص شديد على نظافتها أستاذ أحمد من خلال هذه القاعة التي تحاور فيها طلابك ألا يعلمون بأن الطالب او الإنسان على هذه الأرض هو عنوان وطنه هو عنوان دينه أكيد ناخذ نخدم وطننا ونخدم ديننا وكل ما نقدمه في هذه القاعة هو امتداد للرسالة التي تحملناها خدمة ديننا ووطننا هل هناك برامج تعلم لهؤلاء الطلاب كيف يسلكون السلوكيات الحسنة في أماكن التنزه على الشواطئ في أحيائهم في أي مكان يذبون إليه؟ والله مادة السلوك تقدم بعض المواضيع الهامة لتساعد الطفل على فهم السلوك في كل مكان ماذا يعمل في الشارع في المدرسة في المسجد في الشاطئ في الملاهي في كل مكان في هناك جوائز للطالب النظيف الطالب الذي يحافظ على بيئة المدرسة على كل ما يتعلق بهذه الأمور من المدرسة في حوافز على مستوى المدرسة يوجد وعلى مستوى قاعة البرعان فكرة جوائز متميزة وخاصة بطلابي مثل ما؟ سيارات العاب كتب العاب تفكير برضه تنم التفكير. التفكير نعم تنم التفكير نعم هلا كلمه اخيره استاذ احمد للاباء والامهات لأي انسان يستمع إلينا الآن لكي يحافظ على بيئته في هذا الكون والله رسالتي للاباء دائما ما ارددها ابنك هو كنزك وراس مالك تاجر بصحته وتاجر بالبيئه التي يعيش فيها ويسكن فيها أستاذ أحمد أشكرك وأهنئك مرة أخرى على هذا العطاء المتميز لبناء براعم او أجيال تخدم نفسها ووطنها في المستقبل أشكرك وأتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح شكرا مستمعين الأعزاء كان معنا سعادة الأستاذ أحمد باهامل معلم قاعة البراعم المفكرة في مدارس الرياض النموذجية بجدء